تنفقوا موسوعه ن خ ي النابلسي م و ل للعلوم الاسلاميه اسماء الله أ ا ء من ا ل ت ع ف ف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 كفار أفين م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا وأقاموا ت ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة ل ه أجرهم م ع ل ه م و ل ا فرف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن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 واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت, ثم توفى كل نفس ما كسبت واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون